يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل واتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل واتيجان والروح والريحان يا دائما الترتيل لذكر التنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بنور غفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلاء تنسحب كالسماء وانت تمشي لكون يا حامل القران يا حامل القران يا حامل القران, يا حامل القرآن